الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعلاقنا فيهديه الله فلاه دين له ومن يبين فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله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 وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا يا من الأنباء تزن مع العصر ومع أواخره وقد تكلمنا في هذه الصورة أن الله جل وعلا وصف الإنسان بالخسارة كل إنسان موصوف بالخسارة إلا ما استثناه الله جل وعلا لقوله تعالى إِلَّ الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَلُوا بالحق وَتَوَاصَلُوا بِالصَّبْرِ وقد تكلمنا في الجمعات الماضية فيما يتعلق بالأربع المسائل التي اجتملت عليها هذه الصورة وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأدافين وقد أخذنا الثلاث وبقية الأخيرة وهي الصبر على الاذى في اذا فمن علم وعمل ودعا الى الله جل وعلا كما امره الله سبحانه وتعالى فلا من الابتلاء ولا من الامتحان فاذا عليه الصبر واشد الناس بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامسل وكلما اشتد أو زاد إيمانك زاد أو ازداد امتلاك فكلما زاد الإيمان زاد الامتلاك كلما نقص الإيمان نقص الامتلاك ولولا الصبر يا عباد الله لما كان للحياة قعنة ولا استطاع الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بلا صبر ولذلك اختزل الله جل وعلا وستر امرا اجل بالنسبه للصبر عنده ولذلك قال جل من قائل انما يوفى الصابرون اجرهم لغير حساب لغير حساب معناه ان حساب الصبر الذي تصبر عليه لا يعلمه الا الله جل وعلا فهناك أمور من الاعمال قد الله جل وعلا اجورها وهناك من الأعمال من استأثر الله جل وعلا بها يعني بأجورها ولم يبينها قال أن لها أجر ولكن لا تعلمون مقدار ذلك الأجر وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى ومنها الصبر الصبر على الأداء فلغد من الصبر يا عبدالله وسنقف مع الصبر وبعجالة بالحالة التي نحن فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القطرات وأن يجعلها صحيبا مباركا ولذلك سنكون تحت رعية إخوانا الذين هم بالخالج فنحاول أن نحتاج القدر المستطاع فنقول بإن الله جل وعلا الصبر يا عباد الله أولا في اللغة هو الحبس. فالصبر في اللغة هو الحبس والمنع أما في إصطلاح فهو حبس النفس على طاعة الله وحبس النفس عن معصية الله وحبس النفس على أقبال الله المؤلمة ثلاثة من هنا نعلم أن الصبر عن واحد. فصبر وصبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله القضاء والقدر اذا على اقدار الله ولكنها المؤلمه وليست التي غير المؤمنه مفرحه فهذه انها تحتاج إلى صبر من الإنسان إنما الصبر يكون عن الاخيره وهي التي جاء فيها من اصول الإيمان الايمان بالقدر وشره أما الخير فلا إشكال فيه ولكن الشر هو الذي يقع فيه الزلم وقال أن يؤمن المؤمن بالقدر شره وليس خيره وإنما بشره فرسال الله العفوة العافية والسلامة فإذا المؤمن يستسلم كما قلنا سابقا إذا نرجح فإذا ثلاث الصبر على طاعة الله قلنا تحتاج إلى الصبر حتى في العبادة حتى في الطاعة أنت محتاج إلى الصبر وما أعوجنا إلى الصبر لنؤدي الطاعة كما أوجب الله جل وعلا عنه نحن في أمسل أجلنا الصبر ولذلك قال الله جل وعلا والآيات كثيرة في هذا البال وسأختصر على قليل منها من بين أهلها ألم يطل البالي جل وعلا في محكم التنزيل وصال نبیه صلی اللہ علیہ وسلم واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداف والعشی یریجون وجہا واصبر نفسك اذا تحتاج لطاعة من الصبر وقال الله جل وعلا وإنها لكبیرتا مل صلی اللہ علیہ عباد إلا على من إلا على الخاشعین اما احتاجوا إلى صبر حتى يلال الخشوع في جل وعلا وما أحوجنا إلى الخشوع اللهم اجعلنا من الخاشرين <تصفيق> إذن هذه أولها الصبر على الطاعة فنحن في أمس هذا من الصبر أو على الصبر لنتمكن من تحقيق الطاعة لله جل وعلا لأن الطاعة تقيلة على النفس الطاعة تقيلة على النصر لأن النفس أمارة بالسوء الا ما رحم ربي امر بالسخن وكل شيء فيه طاعه يثقل على النفس ها واذيق قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ان سنمقي عليك قولا ثقيلا ان سنمقي عليك قولا ثقيلا طيب ما, ما الله, الله كما تعلمون فيه أوامر، وفيه نواهي، وفيه أخبار، وفيه جلزاء أليس هذا هو القرآن الكريم؟ إذاً افعل يا عبد الله ولا تفعل من يرضع؟ افعل ولا تفعل فهي تقيمة على النفس وإذا يحتاج الإنسان أن يصرر وإذا يقال جلعاً أصبر وصابر سر وصابر إذا الصبر والتصبر أنت محتاج أن تعود نفسك على الصبر على الطاعة كيف ذلك؟ ما هو التمهل؟ لا بد ان نفسك الطفل ان على الرضاعه وان تفطمه ينفطمه يحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى ان تروذ النفس على الطاعه فكلما روذتها على الطاعه امتثلت لامر الله جل وعلا وتلددت بالطاعه ولكن هناك أمور سنتحدث عنها وليس وقتها تمام كيف نتردد بالطاعه يا عباد الله يا للاسف الشديد لماذا لان النفس ان لم تشغلها بطاعه الله شغلتك بمعصيه الله ما كاينش لا ثلث جوج اما ان تشغل النفس بطاعه الله ها ما كاينش 50 50 ما كاينش تشغلها بطاعه الله او تشغلك بمالك الله يا عبد الله اذا اشغل نفسك بطاع وعونها على وربيها على الطاعه اثلح من تزكى. وقد اثلح من زكاها. وقد خاب من دساها. اذا الصبر على الطاعة. تانيه. الصبر على المعصية. هل تحتاج المعصية لصبر؟ نعم. معناه حرس النفس. ان تحبس النفس على الطاعة. فتجبرها على الفعل. تجبرها على الفعل. فأنت تحبسها داخل الطاعة. اما التانية فتصبر النفس معنى أنك تحدثها عن ماذا؟ عن المعصية يعني عدم الوقوع في المعصية وما أحوجنا إلى الصبر حتى لا نقع في معص الله إذن الصبر عن الأداء إذن الصبر عن المعصية عن المعصية الله؟ نعم لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم طبعا سيأتينا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحتاج إلى صور لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد عطاء خير وأفضل من الصبر لكن شيء عطاء خير من الصبر ونزل من الصبر نعمل في أمس الحاجة إليه لنحقق الطاعة ولنجترب المعصية إذا نصبر عن معصية الله إذا نحبس نفسك النفس داعية داعية إلى, إلى كل ما هو مبلوح فهو مرهود كل حاجة مدنوعة إذن عندها آشق مرغوبة فإذاً تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تحجل من تلك النفس حلغ إلا وتقول خاطب النفسك شخصي خاطب من نفسك هم؟ ويا حبيب فتدعوني إلى معصية الله ما هو النفس؟ والنفس الثلاثة نفس أمار بسوء ونفس لوانة ونفس مطمئنة وهذا على التنتين إذا أصدروا عن محصية الله تاريتها أصدروا على أقدار الله أصدروا على أقدار الله المؤلمة معناه قدر الله جل وعلى أمرا وانت تعلم مصائب وانت قال سبحانه وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفُ وَالْجُوحِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَنْفَسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انتظروا يا حمد وفي شيء من الخوف الخوف يحتاج إلى الصبر وجوع ويحتاج إلى الصبر ونقص نقص من؟ في الأموال والأنفس معنى الموت ومشري الصامرين من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيلة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ من ولي من اليمان بالقضاء فكل ما كلما كل اصابك يا عبد الله فهو من الله اذا نصبر واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجيب الامر المؤمن عجيب الامر المؤمن امره كله خير كله خير ولا يكون ذلك الا للمؤمن فان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له او صراء أو أصابته صراء صراء فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا بالمؤمن لا يكون ذلك إلا بالمؤمن فأنت يا عبد الله مصاف بالصراء والضراء لأن دوام الحال من المحال النفس متقلبة والأحوال متقلبة هكذا شاء ربنا سبحانه وتعالى فيوما أنت فرح ويوماً أنت في حزة ويوماً أنت في هبء ويوماً أنت في مصرة ويوماً في ما وهكذا الأيام وتلك الأيام نداولها بين بين الناس إذن فكيف يطمئن تطمئن نفسك تلتاع تستمر في الحياة تحقيقاً لطاعة الله جل وعلا وللعمودية يكون ذلك بماذا؟ بلا الإيمان بالصور بالطمأنينة واعلم أنه ما أصاب ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيرك اعلم هذا إن كله بقدر الله جل وعلا وهذا هو الصبر على الأقدار وإنه الصبر في الصدمة الأولى وخصوصا عند الموت الموت من أكبر المصائم نصال الله العفو العفي والسلام الذي تصير الإنسان يفقد حبيبا في ذلك وإذلك قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الذي مات لها إبوها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها وقال يا امرأة أصبري, اصبري واحتسبي فقالت إليك عني إليك عني ما شكتش هجور إليك عني فإنه لم يصب كما أصابك فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت فقالت يا رسول الله أصبر قال يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر مجحت تولول وتطيح إحلاك وتشكل جيوب وتأخى والولول إلى آخر والتراب والغيس ومصيبك أحدا ومعدتك شونك؟ أمني قادة أحنا صبرين عين صبرين هذين تتحدث عنه؟ أن تكاذب وتكذب على نفسك. إنما الصمر في مؤمن لا لا. أول شيء شيء عنده بمقدار. كل شيء تقول ما ما كل الناس ای ان يكونوا آمنًا وهم لا يفتنون وقد فتنن الذین من قبله فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الكادبین اذا انتبی عبداللہ اما تحسن جمعا تقول ایمان انتہا وسهل احسن ومندوزو لا فقد حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات ویتی جنة ترکها صعیبا ویتی جنة ترکها جننا ساعه ها الا ان سلعه الله خاليه قول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله خاليه الا ان سلعه الله جده ايوا خصك تخلص خصك تادي الى بغيتي الجنه بغيتي الجنه اول شيء خصك النفس هذه النفس التي ولدت جنبا ناب ضد العصيانها ہاں؟ فإن هي محطتك النصحة باتتہینا اتبول کن نفس مطف دیل فاعلن انها خائنة انما تدفعك الى مالا الى الوقوع في معصية الله تافی بحث عن طاعتنا ولكلما کدخل صلاح لما کدخل ای عبادة کشفن صدقی تتتاقل الناس ويزيد عليها ابنیس ہاں؟ والشيطان سی ہے جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وانتبه عبد الله قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معناه أنه ليس الصبر فحسب وانما التواصي بالصبر فلا بد ان يصبر احدنا الاخر وان ينصح احدنا الاخر الى الصبر على طاعه الله وعلى ما اصابه من عند الله واعلم ان ما اصابك لم يكن الا من الله جل وعلا فاصبر واحتسب لنتالى من عند الله جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب نفعه الله واياكم بالقران الكريم وبحديث سيدنا الاولين وال وأجارني وإياكم من عذابه المهيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنبه فاستغفروا إنه هو الأطول الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد لعبد الله وعلى آره وصحبه أجمعين ومن تبعوا بإحسان كلا يوم الدين ونحن معه برحمتك يا ألحم الراحمين إذن هذه هي, هي الصورة وقد وقفنا معها وقفت فإذن لتكون عبدا مؤمنا ربانيا لتكون عبدا مؤمنا ربانيا فعليك أن تنزم ما استثناء الله جل وعلا من هذه الصناة حتى تكون من الذين خرجوا من الخسران الذي كتبه الله جل وعلا على علب الان بقوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فانذر يا عبد الله هذه اربع فهي واجبه في حقك ولا تدعي أنك لا تعلم ولا تعرف فعليك أن تسأل لأنك مطالب بالسؤال ومطالب بمعرفة كيف تعبد الله جل وعلا عموما أي إجمالا ودعي التفصل لأهل العلم ولا تكون من الذين يعبدون الله على جهالة فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمد العمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه موافقاً في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ادعوا على خير خلق الله اللهم كما امركم بذلك الله يقول عز القائل اللهم نجعل عسى من ان اللهم لا يتكلم يا ايها الذين عليه وسلموا تسليما اللهم صل محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم العالمين انك عبد المجيد التي على الخير عليه. اللهم واصلح وعلى بلتی هو انا يديك اللهم خذ بلدنا هذا من الفتن ومظاهرها ولا ضلال وسائر من المسلمين اللهم اراد بلادنا هذا سوء ان فاجئه بنفسه اللهم اجعل تديره تدميره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان الحق حقا ولا حق الا اتباعك واذا باطل باطل وسناده اللهم بنا الى دينك ربنا جهنم اللهم رد بنا الى دينك رب جزيلا اللهم لا تدعنا في جمعنا علما من الا غفرته ولا امل ان فرجته ولا طريق إلا نفسه ولا ريبا إلا شافة ولا نريض إ شافة ولا مريض شافة ولا هو ت إ عافة أو لا عافيت الله بررز نخبر على قاع والصمر عن معصية والصر على, على القواائي بقات وقدرك إنك ولي ذلك والقااد العري سبحانه بك فيزة ععملزكون ووس مع